حبيبي الحلوين كان يا ما كان كان في زمان سلطان كل ما كان يشوف راجل عجوز كان يزعل وكان يقول اه من الزمان حيبايت شعري وحيتني ظهري ولا أعرف أركب حصان ولا أعرف أجري في يوم من الأيام حبقى عجوز زي العواجيز لكن كان يرجع ويقول إزاي أبقى سلطان ولا شيء أغلب الزمان وكان السلطان يبعت يجيب الحكمة من كل مكان من هناك ومن هنا وكان يقول ليه الواحد يبقى عجوز انا مش عايز ابقى عجوز والحكمه كانوا له دي حكمة ربنا السلطان يصرخ في وش الحكمة ويقول ما تسمعونيش كلامكم ما تورونيش شكلكم امشوا من هنا كلكم كلكم وكان الحكمه يمشوا ويرجع السلطان يقول ازاي ابقى سلطان ولا اقدرش اغلب الزمان هتولي الناس من كل مكان يشوفولي طريقه والسلطان جات له الناس من كل مكان من بين اللي تاجر من التجار بعد السلطان ما اتعشى مع التاجر التاجر ابتدا يتكلم التاجر قال طول عمري بلف الدنيا بتجارتي كده شغلتي وفي رحله من ذات الرحلات تهت عن سكتي لقيتني في أبعد حته في الغابة ما بقتش عارف أمشي منين وتهيقلي إن أنا مش هشوف في حياتي وش بني أدمين لكن بصيت لقيت ورا الشجر عشة قربت منها لقيت في العشة بنت زي ما تكون أميرة بتغزل خيوش شعرها شعرايا شعرايا. ولما دخلت وسألتها بتعملي إيه وقالت وقالتلي بعمل خيوط شعري افطان لو حد بيلبسه عمره عمره ما يبقى عجوز سمع كده السلطان قال للتاجر قولي بسرعة الغابة دي يروحوا يروحولها منين التاجر قال للسلطان امشي عشرين يوم من هنا هتلاقي اول الغابة وامشي في الغابة عشر ايام هتلاقي عشق الاميره يمكن كمان تلاقيها زي ما سبتها لسه بتغزل شعرها شعرايا شعرايا والسلطان قال لك بس اخد قفطان شعرها مبقاش عجوز ابدا وابقى قدرت اغلب الزمان والزمان قدرش علي والسلطان نبه الفرسان وبعتهم الغابة راح الفرسان غابوا شهر شهرين سنة سنتين وفين وفين لما رجعوا دقنهم طويلة وخدومهم دايبة ومعهم الاميرة سألهم السلطان مالكم اتآخرتو ليه؟ جرالكم ايه؟ الفرسان قالو له توهنا قد ما توهنا ومشينا قد ما مشينا وفين وفين لما لقينا الغابة وتهنا قد ما توهنا ومشينا قد ما مشينا وفين وفين لما لقينا العشة وجينا الاميرة وجينا السلطان قال للأميرة بقولك ايه امشي في خزائن القصر قبل اللي تقابليه واشوف اللي تشوفيه واللي يعجبك خديه بس الدين القفطان اللي عملتيه والأميرة مشيت في خزائن القصر وقابلت اللي قابلته وشافت اللي شافته واللي عجبها اخدته ورجعت للسلطان ادت له القفطان السلطان مسك القفطان في ايضه وقال يعني خلاص مش هبقى عجوز ضحكت الاميره وقالت له خلاص مش هتبقى عجوز فرح السلطان ومسك القفطان وقال كده ابقى قدرت اغلب الزمان لسه السلطان حيلبس القفطان اميره الغابه قالت له استنى استنى قبل ما تلبس القفطان هقول كلمتين اسمع يا سلطان لو لبست القفطان ده هتموت على طول وقف السلطان واستغرب لو لبس القفطان حيموت ازاي كده ايه يا اميره كنت بتكدبي عليا ولا ايه امال قلت اللي حيلبسه مش ممكن يبقى عجوز ليه ضحكت الاميرة وقالتله علشان اللي حيلبسه حيموت في ساعتها مش حيلحق يعيش ويستنى ويبقى عجوز انا ما جدبتش وخاف السلطان من القفطان والسلطان رمى القفطان وضحكت الأميرة وقالت له الله مش هتلبس القفطان ولا ايه صرخ السلطان وقال لا، رجعت الكلام عجوز عجوز بس اعيش الزمان يقدر علي يعملني عجوز خالص يعملني عجوز شوية مش مهم المهم اعيش من يومها والسلطان يروح هناك ويجي هنا ويدحك ويقول ما هي دي حكمة ربنا الانسان في الاول يبقى مفيش يتولد صغير والصغير يكبر والكبير يبقى عجوز والعجوز في الاخر يرجع تاني ويبقى مفيش كده حكمة ربنا ومين يغير حكمته دور ومهما تدور ما تلاقيش ما تلاقيش يا جزو يا أجمل جز تعالي لعب وين ترجل جزو يا جزو يا أجمل جز تعالي لعب وين ترجل فاركت هاي ارعب ورقب احنا يعني للكم جز جزو يا جزو يا أجمل جز لا لا لا لا عيب يا أولاد طيب وحيا تيدي يا جزو مرأة دواني يا جزو La la la la, we are coming young men. Give me a chance to get it right. I am tired, tired, tired, tired. Give me a chance to get it right. I am tired, tired, tired, tired. Instead انت sitting here,